يا عزيزة كل من الصغير ولا يدواني الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ابن حرار. قال رحمه الله تعالى قصم في مواقع الوضوء وإستدى وحية لها البدوية تواقض مبوي ويسروح يلاغر يربعة عشياء وآفر شوية يغلبون خطئ كوزوري الخارج وكيف صابح من حاديث سبيليه لولو ضمير كورن وقوري حقها لا أودوري لهم حقا بندر ريح الناف أو غيرها من غير في الولمانية من الموياني الثاني كالولو زوال العقل عقل والزولة بنوم من غدك الزولة أو غيره وغدو حناي من غدك الزولة إلا نوم قاعد الشيف عليه وضلي سموي أنا كأصاب وكنم كم كنيء موحيا كحدي مقعده السفيس يقار في صدم من الأرض روكا فتارتك صباحا وانتقاء بشرة رجل مراعي هؤني ينيل جلك الله كمي لولا سو كيرين ووين لولا صعود النبيين لرأى النبي كرا من غير حايل مغل أنتم أسقطار صن الغالي وطار ومسوا قوة آدمي آدمي صدي وطارت أو حلقة دموري دمدي سوري جد وطارت في بطن على عشرين خيل وطارت أو بطول أو بطول الصابع فرعبيرك وطارت. طيب مؤلف رحمه الله تعالى هكذا نواقع الوضوء وضو وخدري وحي روي سبا نواقع ضل نواقع بريسا وأفر خيوية ككوراد حوية ووشي اللبن وردك الصبح haga horiye haga dambay waxa marka muu doon yahay maqday maradii uu kasoobaxo waxa jira jirka ay kasoobaxay wuxuu yahay jidka odanamaa labada wado oo kaliya kasoobaxay mushkilad لا تكون حليوة رمضان رحمة الله عليهم وحنا كسر الضحية الله بدر وضمت كميرة بدر أصباد إلا لحية ما عمل كون كاردة ما يقطع من الريح لوحة ولاية هي أفر يه مديدة شم وديدة لح مريدة واللح رأس مرغي انت اللح رأس دلسيك اللقاء قاله كاردة هي مريدة هي والدة هي الصحرارة أفضل سوى مداز لكن مريدة هي الريح من جسمه si ala waxa ay amisaan nafto binaadu ka عضوان deedo وذلك dariska suuqa hoos oo ta kuu tiqalaan waay fuday yuun je suway yes what's going to والله وعاد كياويسا ذات يباركونا بقى بايكان قطاء يمنيين في القيمة كمينان بقى بايما كتائيو كمس كدائيو يا بقى بايكتائيو ويكبحنا أيام هذا فا لحظة أيابانا غالو كسبحة لحظة نساء القيهين الجميل أيام إلا المريض مرثو كليا هينا مريضا مرثو حواليا يدو مجميلة يسو معنى يدو معاها قفك مريعي كاتب حواليا محفر لغمانا ما او يسابي والاقافي او حالا قاري مريدوين لكن قفك يسوه سي ويسا قبي حدين مريضا ayru mayran way sabii ciirow jidda qolob kalsi isha lawada wada kasoobaxa khaasatan inaha sheegaya kamid ah way jamaac inta aroo fagarayda way soo buriis haddii ka waray xaydeen qofka dagax iyo xay ka نبورون مع على القول الغادح مثلاً لا فيه لكن قول الغادحها بلا كلامات أو أحي سونا عقل زين الزوله أما هدها كسر مغت خدمر كلنا هاي قد له أصل كما واحد بريسا من سما بريسا ومن سلفين أقوال أو رأي كتبة إلى جاري كتبة قارخون إلىهم قد له موج بريسا وهم مطلقا خلق القاصم ضع بركونة بركونة إلىهم ويبريسا مطلقا بركونة إلىهم مايا رحويه قد له مستغرقة يقفك كرقم أما أياه بوضيسة بركل إلهان كدوا أحمد بوضيسة لكنوا أحدث ماشي اللقم ليسان أيو وما ظنة الحدث إلهان بركل ما إلهان ما الحدث مالا أحاوي إياه العرنة ويسان ما بوضيسو هدل, هدل ويسان إلا قفكا هو صعدوه صحيح يوم يكبره بيدا قال الله وحيدا عين هردلو وهي سبا مجلسو إلا قفكا سبجوه صعدوه صحيح يوم يهلوه لك الله قال الله وحيدا عين يا مسأله هردلو صعدوه على القورير غاديك من أبواله العلم وحالوهي جمارئا وحالا قفكا جمارئا نريز واحدوني هم مقضية هردل أفضل لا شوى ما ظنة الحدث ولذلك قول قول غراج حسن وحايا فضانا مستغرقا اقفه او قام ايو احد إي معنا كرق رشاء وحاول يقارع كرق رشاء وقارع او او قام ايو فاصلوا واحد يسا قولتك الفضلحات من يما اجدفه وادفه وانا اجميه كلا ويسلا ويجمي ليسا واصلوا منها كقبه لكن صدر غاد حقا واحد جميلة جوار قبل أجل جوار قبل أجل بيده حتى حرام طينا طابطه وصدر كلاه يجي حرام كلاه لكن محاولي هدار العلا طابطه اما بطسكة بيه صدر كلاه يقعان طينا طابطه اما مرغص حاولي ينسي كلاهين قطره حوش مرخا ويسيل ويقولن صحيح وأحكام بدأ يوجدو مسألة أنا واحد دليل الله رحيم إنه حوا يوم أيقظك ويسأل أي كذب ليس جاره واحد الله حيا مدرك منها كم منها كثير قراب؟ وحالا ما هي مرخا كور المستنقعات مرخ walisban taada mo goob min kiliis waxa halka ka dhimanayaa ismuu jabil iyo wax kale asaasiga ah iyo raabey qawaan ah way daran hadis sadahda miyahaa horey ma xashawiye ka wajibi leeyso sida sadawdu ka soo xaduma jilisiira raanta laakin baad dun ka soo shadun ويا ان صدقوا يصبوا في وجهي يا اسوانده هي صدقوا ما لهش ود ابو دول شي جوتاه طيب هيراهم صدقوا لي يقولوا لي نصي حتى جودها ده في وريا حوادثهم محرم بيسو يستاهل السلام صلوا كبروا ميسو لادو. النبي أنا حكى سورة عثمان إنه أنتوا كذا أحدي كسران كا أنتوا كذا عيروس كده شفنا صلوات سيدنا شفنا اليات. ما الحديث فيها شو أكيةها؟ وراها في السنة ليه الله عليه صل الله عليه وسلم. مرة أصل نبيه عليه الصلاة والسلام. لو راح مركوينا كل عطاء عندنا يوين kaddib wax la weydii ma wax soo saac soo weydii inay maro dhaxayso la yaabo ma dadan ma xalu qanjirayo maro maro buusheyn la qanjirayo la yaabo ee ay u dhaxayno waa la yaaba jawaab وأسيوم تقدر أبينوا والله يا سويسا أنتي دليلنا والله إستطاع تقول الله يا واهي كلمة سويسا لا شيء فصلنا هذا المسألة هذا حق أما دوام الحرام نقصه أما الجميع هم وراح يبنيه سامد ده طو قو كافرات أقصه أنا مشفر بذي أما كذي سقط طاطه من أما مرة على حتى على تنقص لحقوقي سنعني ما هذا يرحل منك هذه الكوعة حتى يستعص لمن قطر مجمع يتوحي سمجرية وابس ألا خلافية وحكستك النبي صلى الله عليه وسلم بحديث على من يحلول النبي صلى الله عليه وسلم من ممثل ذاكره وصلي التوضع قصر حلوم دي ستنقى تعالتها ويسيسه مارك اللي جعل صلى الله عليه وسلم مست فرده فل يتوضى إذا أفضى أحدكم يده إلى فرده فل يتوضى تنالك أيما إبراعتي مست فردها فلتتوضى نصوص بلا إيا الظواهر بلا إيا حديث بلا ونوعها تقصر حضرا وحاوليا حديثها صلى الله عليه أما آية اما أم كف طاو اما كف طاو اما لهل سادون نفنتي ما راه باه وسقعده لو كان قاديله في حديث الفلسفيه وعا كل حديث حديث الجسد هذاش راه باو ابن علي حديث سي كو يبيت صلى الله عليه وسلم بحلوي بالكوده من يسترك طابت خطا وشور ان لا هو بدعه وأجل أني قريب قريب أني اذكرها كملهم، واتظر، بذل أعطتها وطلب اللي متى يقعان هذا، حديث،, حديث د... من مصدر ذكر الفريت صباح كاسدح الغديح، في qole kale waxay raan u buriya qole kale tafsiir bay galiyeen haduu kas u iyo ma'aasiyada ay ka tahay baydaan bas u buri isla weera hadeen laki طيب. حضراء حضرة وحويه أو حلوه يستمر قانون يقعد عنده القوانة بوضع طريقة كان من مس ذكره فليعتوض حوي اسم السني وحين يا أمر كريم وصلني وغفرو قوي سيتواصل الواجب هي سريته أنا أضرب احتياط مركبنا على ترجيح الى حد اقول اي لاني اي ام اعرلان الجمهور ويقوان حويا توقفت تاتهوه حديثك تلقي في الحديثة الاسوحية حدو انصحه حديثكي اسمي اياه مربما يماني الله سنينة ثانية حدث منك اللي يجب ان رحل مدين ثم لا على كل حال علقوا يسيستو إن سوا يسيستو أي احتياج في بلاد حتى لو سوا يسيستو أي من ويا يدمنك قليل بيس لكن وحاول يحط أثرتو أنا أشك ماخذ الرصمة دعم ما يدوك ولا ما لا يدوك سوا يسيسوا خواك تراك <تصفيق> شيخ خال فطاس وشاعري اللي هو حلو مخمورين أو حلقة حدو بريء سيئ لكن مريون ان باها اا وحا ويان داوودا وريج انا بين تدمي هدو طاطه اما بوست اي صحراو كتصبح ايسو حيريره هاديو لا وا قياسا على قبريبيداه يا كل يا سأل شلوافش يحكو لنا، ما له، ولذلك وحويان حضات دولة صامطوح عليها ثمرة، ويسوينا سيد، واحد الشي لا مال تعسفي، ويسير كل الله بس، ثم هذا سيد، وحنو صلقو على لكن kii dubba oo kala taaso oo taasiyena la كان maree maay shirka kale ee kala qaad kale iyo la weydi iyo waxa ka weydiin qalka qaan taaso saliraad maree law kala qaad in habayno mid aan marqof qi taaso buriya ama ويحي. قلت كيف يمكنك الوضع نواقع الوضع كبيرة نواقع الوضع كبيرة إنه قفر الدوب ودينة الإسان صباح ولو ماذا لا يشعر في حينه بقره حقا من قيمكم برايا هؤلاء قالوا لكو يسلم برايا قرر صابت الوضع برايا ضعيفة برايا وظهارة اسكتم الله اسكتم الليلة, اسكتر الليلة qaalo faanid meedan laa to howayaan welsadu wa qahaaratu qoweytu ilaheelo de waan baray was saxix labis kalaaba welsadu iyo salaadadu warka wa farax لو كانوا ملحب قوة ونحطا كدري ملوفيس الدليل كاللحابة حاوية مزيدة بعشلو يقاني مزيدة حاوية قصة مركز ضرائمية وخلصة مجيسة طرنكة او حوض ضرائمه ايو حلقية بققية ضيوية اما الجماعة كذب معاملات الجماعة قصة مركز وطنية كذب ايو حوصة كفة رقوة ايو حا دعية بققية ايو سماه تاني، دليل ما يا الله أختي كده، هذا طيب، هذا لكن هو هذا الله يقصطين لكن السوق، ماذا؟ سادقتي محاوليين لبناء وختي أيه مدى قويان خاسي مذيب على الهلحة وحان الدليل والحديث على الناس وحيث كنت رجل مذيئا وحان المذيب على الهلحة وقويان فالنوع عاصي يدرينك أسوأيك ببنائين كذب وحان عمرين في نورين مقدار مأسود وفاستن نبيك أي سوئي ديري إلاي نبيك مقرنساك وصدق سوء موكي جبدي يسيب وقلا مرغان درين قاسيون على قليان درين باقي ما هو ويدين في العوشة لقوني يسيقوا قلعي سمان افهمي حول مقدار لأسهب بريس هو ويدين مقدار اياس هو ويدين صلى الله عليه وسلم رغاقه صلى الله عليه وسلم لا رسول اذا كره هو حمل في سطران كان يقوي قليان كان يسميه كذب ويتوضع ويسيسميه مركب مدين وحكم كتابه maashay ka dadan wal jajeys kamayt way ka noo wajisay wakaa soona faad ka qotolay inuu ku dhareeyo waxa way wadi da wadi wayna ana waxa way yado kaada gabaray bay soo alba marka kaadilaa sato kadi ba waxa qayaayay soo alba هنا كان قسمي وذيء مليء مليء هنا كان قسمي ضيئ صد حاسية كان قسمي حضوها حويا صد حضوها رجئ يدوه أربوالغات سمية ولذلك هو وذيء المحل يدوه وغيانها حيث يدوه حلو الحلوص مقاضه هنا يدوه السرطة امتاث بل الله مواقع ذو الوضوئي امتاث نواقق لبوي ويسر وحيالة برية 14 واسرشي أولوك كبان الخارج وكيك صابحي من الحديثة من الميلة لأولوات المتخد من قبل حضارة أو الدولة بحق ضمم ريحنا فيه أو غير رضا غيرتي إلا الملية ملينة مهياني الثاني كالغا طالعا فصل عملي ملينة مهياني حلقوضة بمحلة الملينة ويكالدوات رياض الميل ويبيواجيسا بجاسر ما أساليب لغات زوال العقل. عقل عقلهم خارج دويا بالون غردو أو غيره من شيء إلا أن مقاعدي تفضي وتدري سموياني تصب مكين كل مكان ما كل حد يجي أو تغي مغاده السر كيسة من الأرض على آخر سلاحها وحويان بجاه سو في ديوكله تفضل كاس ترضع تضرب فوق فلسا هذا أهد وكوك الأمهل وحاكم الزويت لكن يبدو أن أقول هذه سكة طوفة للسؤال إنسان إبعي لساسي إنه إبعي لسؤالي فأنا أقول لكن في غلصة أفعيل وكات صورها إنها رحمة الله عليه وسلم وعيل وكاتبتها بعد ذلك سؤال هذا وهي الثاني تباستحروا إتقاء بشرتين الجلو niliyo lak oo kulmo jilkogu kaliibay dhawso waawin xilmiina laba dilimicha maxamed sha ku baxay markaa hadii uu hawo iyo gabar weeyii ku yid ay waxa weeyaan مرة dhibaato حتى naxna hata haralla tayib hadii uu hawo iyo uu weeyna jeelo mar xa salaam oo shuu هاؤس أحبها لسه يعني. جواتنا الآن ما نوعه ما حين نطلع على واحد هذي، الآن نسكت راحوا. أو بعد جواتنا تجاعيد بروية وانا اثنين كمان قري. ما يفهمش. في توما صوت أمركي ما رح أبى تحتارين. صورنا في توم مسألة اسموها حويان، ومسألة أخرى سياق مهم جداً أوهيا، لكن ما حنديمش اللي الله وضع القف ووين أصلحهم بالحرام يهمنا السطان حتى نمحروسوا. النبي ينور الواحد النبي كلام من من غير حائلي ما رأوا عن جد. الرابع كافرات، ما الصقور الآذبي، يا ما تشا. اه <تصفيق> <تصفيق> واه مش انا بس انا مستر المجيمه معنا ابن جوانه طفل غوليو فدماء الجيش الا وضل وخو ضده وها قامت هي حاول تصب وضعك هذه ما يقولوا يقولوا مسألة الله صلى الله عليه وصحبه بالمسجد على القول الغاديح، أبو الميسو، لكن وفي رصه، ورسوله رأي مرخوي ديروا، لكنه قام في خلق يوم كملا، عمر قوحي وطن، أحمرخس حاوي ينمسق بالادمي، وعمر قصير جادميا رابس، يا هذا تريه، والعيد وحلا ميت سعيد، قص بعيد، خليني كيش أنا wala sadid qulsel bu xaqo ma lahayn dad waxa على sallallahu alayhi wa hada aanan ka hadhsan yahay aan ma noqon xubnood soo qaataan in xidha waa badaw ahl cilma waxa uu yidhi xayaa xun quri shaqeema taqaniir ragta waxa uu yidhi waxa uu qaniin min halkaan jooga halka wajuga suuuri ga iyo haddana dadka oo فهذا سؤال معنا اتبادا لغا يا الله صحيح صحيح منكو اكثر كيش سغوري كجوغا بابا كتبات كيش سغوري سرادل معيس حيثو اسمحا كمكين كيش جوغا مجدوك كيش جوغا خمس وقف كيش جوغا وعنين حبن كيترن كاذا يقولي حبن كيش اجازي سلك <تصفيق> لا دي مس انا اصلا كده حك الجو شو ما حد يقول يسعدي الصلاه شنو كل كان غيرو قبلني حد يقول يسابك ما سمي لك لا طماله لا اسئله اللي دي ما خلصتكم يا حضر تمام انا طاطا تحول فيسه عم تصير هلق طامن عم كل هما غريب بس هو خوي تبي لك وحده اللي قعدت ما في ما شاف في عاوز اصدقك انا كان قت مثلوم ما سوق ولازم يخدم فردي ولا عشر واصل فيما يحرمها في المحدث من كويس ولا يكذبتي وحياني حرمته كذاك لا نيا مرتكب وكسبه يتوضوه ويسبيس حرم عليه وحرام كان اربعه اشياء فرسي الصلاه صلاه حرام كان والتوافق وافاه حرام كان ومص المصحف بتاورانته صار حرام كان وحمله إنه حمل حرام كان يريد منك ويستروا اي كذبته اكثر شيء هو الحرام صالاب وحرام توافق حرام اجماعا نعيب المطلق الاصل وحمله على القول قد هيجوز والبلانطه سواء ثغير ما ذكرنا الشاععيه لو وجود قباها وحاول يا ان سن قد صب قال حديثه والله وك حرام والصحيح قال كذا دليل الله كان لي احاديث لكن كلهم اضعف سوري ضعيف الحديث. الحديث يعني السورة لا يمس القرآن إلى ظاهر الرؤية والحلم لا الحديث ضعيف. آية القرآن ك يجوا باهل لا يمسه إلا المطهرون. القرآن خلنا نقرأ هذا بيرجع. مذهل جدا ما هو قفص لي. برضه آية كتاب المقنور لا يمسه إلا المطهرون قفص لي. والمصحف الذي بأيدينا. ومصحف قمعة نفاية تنوين عن قور راجح وحويه ولا قالك راجتاف غرقة ونسيت القبان أي مصر أبداً يا أكثر الصحاوة تنسى القبان عبد الله عباس أتجمع القرآن الكريم وظهوره تنوين والله في المحوفة وما رأيت على قهري عيب السياق إذا على قهري جاي حجر بحال إن وإنه لا تفهم لو تعلم العديد إنه لبرؤان كريم في كتاب مكنوني لا ينصوا إلا مظهروا قليل طيب وحالي الورقى في كتاب مكنوني الكتاب, الكتاب الإيانية وإيانية بحاكل الله يريد في اللوحي محفوظة رعاية صور آياتك طيب في اللوحي محفوظة وحيتفسيره طيب في كتاب مكنوني سابر كل والله المأفور كان، واسدى عبدان عباس وقفر سليم أنا الرجح عمر أرسل لحدي، لكنه حاول اما أما تسمع القرآن كان، ولا تاني كراه، كل الرجح هواسدى، وأنا الجمهور القرآن إلا تاني كره بدون وحيد وضوي، شيء قوي جمهور يعلمونه من لا يسوي دينه إن او أو يفي أم تاي أو يفعل بالانتاي إن هو يستقبلها، لكن حاراً با إن لقاه هو يستقبله من السماء. أصله حار الله كرهناه. راح ويان صلينا فم. طيب. استجد بعض العلمي وحي طلا منك جناب ولا في رقلا يقعد حي الله حبارك في بعض العلم صدق لا يفضلون السر في كله، وياهيم صلّى الله, الله صلاة ويسي ويسي ويسي ويسي ده وسلّم، لكن صلاته يقدرون إن صلّى الله صلاته أحدكم إذا حدث حتى يا ترى ما نشيو لنا صلاته صناع ولا مرة ويسامو ذلك ويحرم على الجلوس والقراءة حرامها ستة وأشياء لحشي، منك الجراب لها الجراب هو كل على بياضه كل على سانه ستة وأشياء لحشي، الصلاة لا أضحك حرام معن إجماعاً وطوى في طوافك حرام معن إجماعاً ونص المصحة في التوف القرآن القرآنك إلا طابت أيا حرامك على القول الغدحوياً وحمل قاد حرامك على القول الغدحوياً والنصف في المسجد بساتف وقول هذا إجماعاً وقراءة القرآن وقرأت القرآن في آخرية أيا حرامك هل كان ليحمله شيء لذا صلادة كوده طوافك لا والله هذا السواد ده إنه يوم يتأكله كلنا يا رب. والصلاة وحاول الدليلة منك ويحدث يوم كل عصمة أحاديث أيام الدليلة موافقة كذلك أو حاولين والله منك جنابوره كل وريش رواه حكمنا شروطه وتوافقه قصروا طاهر يعني. بس طيب. كتاب القرآن الكهيرو طعطان ونقاضا اي مصر وحي القضان نعم طيب لكن سنة امام مزرر رحمه الله تعالى زيد منه اصل لن يرغل كتاب القرآن الكهيرو ما نقاضي ما نقاضي ما نقاضي كهيرو الصدر غاجحة متاكين وكنا قاضي يالا القرآن الكهيرو تكوش أجوه حيدي ولا جنبا إلا عابد سبيل من جناب رئنا مسألك ما قريت رأي الله إنه لحق قد بينصع ضاق البصر في صو قل كارو كذا لكن راح فري سكر هو لحق قريت رأي هي لحق فري صلى الله عليه وآله وياي لكن يلا متباجرتا حبيسه وجنابه يحط عضو اسمار خا ورم مايرم أو كذي وصور ويسو وصور قريت في الشرح الممتع رحمه الله تعالى طيب وحاكوا لي المسألة دعا حديب بيبوا يا كورا عاية رمضة طيوية ومساكة وقلشة وهي صلاة اللفتة هدو بيوايه وطيوية طيب سابق راقم وطيوية كلا نعم هدو بيوايه وعاق يمبوا وضوء المسلم ولو لم يديد الماء عشرة سنين فإذا وجد أحدكم ماء فليأتق الله حديث سنقا بيدورك لم يجد حكسوا صلى الله عليه وسلم طيبك وقفت مصر كويسا بيسا ولو يونطنطر بيهر بي بي مصر بكيه الله تعالى صلاة بياه اسماني هو يا فريع مصر ما اقتشرته او كما قال عليه السلام بياه ترسيد طيب طابه نفاته يا يكادي طيب قراءة القرآن ورا عشان ما اخليش راي مسمع اخلي الكرام فاض روامش ما اخلي كرويان وان صدر أيه أيه ادي ممكن تيجي على الخط ادي أسألني <تصفيق> مثلا ولبقى تنادي لغيتها وأسأل أصحاب الصفاء نوانك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أصحاب الصفاء إذا أعادوا قصة يسوي إياه أصحاب الصفاء عمانيك إذا أعادوا قصة يسألوني <تصفيق> نوانك أسأل أعادوا قصة يسألوني سألوني أفهمين معنى أروحي وعلي هي حبيب بركي يسوي فرداء ولبقى تنابله نوال حن <تصفيق> حدين جنبنا السكوت على مساي كنا مسح وحاول يعطوك ضحى وعيرنا له دمارهما يداوم من البناء صرقنا حطوه حتى حدي لكن سوي حنا لدرجة سوي صلاة لكن حدي يهدي بركة لدرجة عايز صويم الله هذا صويم دلنا تم يام ثانة دبعت منا يوم نو هو هذا بيعش الصح بيع اسمه هذا كتب رأوا ما تكتبهم يا لا واروا طرق بيديك من التهلكة وكذلك ولا تقتل أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آية تيمشة عور العصا دون يدك حي كتب واحد على رحص جناب قط على سوا لسيسي مبركي سومنا الفيل الغاصة واحد على الجنابي مبرك قط على رحيمه والله تعالى ينقاس ايو و خوسامي امام الله عليه وسلم حال ياسي و بي سوخي ايو كاي نيمانكي لا سخودو وي وانا قبو وانا كبقي يا بينا و يالي ما يلا يوريا و مجري ا رخصه مجلسا بيي يا شروي و لا حاجه ما خودو انا انتي مبيا وقال سليم للرشان صلى الله عليه وسلم وحكوه إلا أصليتم يا عمر بأصحابه كوانس الجنوب ما أضع الجنابلات كيش أصحابه هذا عمر واسري من قتال سوكاله يمن واسي ذا عمر سمينها ثانيا عدلين الله وحكسوا من ربي الله وعنه وعنه وحكسوا قم إنو يلو حراهن لليدفر الضبن واصحاب الصفاها كميدة ومسائي كانوا قليل جلني وقال الجنابل اللي أول عجل فيه وقال سليم ما قديم أتم عليه من باب سعي سعي فلا سعي في سوق ولا حولي كار كار كار كار كار كار كار كار كار كار كار ايرا وقولوا لا بايو هاو ينطون صبوا بالحيض حيث حرام كؤان عشره اشياته منشه الصلاة والسلام والطواف الطواف ومصر المصحفي كغراغتها الشديسة وحمنوا قايتها النبيسة ولبس في المسجد بساكين كل حمايته وقراءة القرآني قرآن هنا يقرده والصوم صنبك حرامة والطلاق بك حرامة والمرؤ في المسجد بساك المرغة صحوية اما مراك حرامة اين مرتم اذا خافر بك عصرينسو تلويث اني محكو بها دي الصف وصخي وول استنشاء الا جرها حيصير حرام بما بين سرقه وروضه خذنت الى لمده لو انت ودخايت سينه ان other way دينك الاسلامي ما هو غلو حداه الكفرت جابتها ديج شيء هو حرام كمالك كون كا قيب ولا ولا أذوات ملكة، إيه واي، أديه. طيب هل كاملكة يكلفك وشو شيء أرينا هؤلاء جواتا حاضرة حاضنة طبعاً كمر أفر تجرب عصاري ليه أفر طوال الأسبوع فصيلة ليه لما خلاه فر تجرب أفر طوال الأسبوع فصيلة صلاة وحنود للشينة ما بينه حكى صلى الله عليه وسلم مرخوا لها مرة مرة رأيت عقلهم ودينهم أذهب للبجل حزيب وليس ما نعرف عقله هو يدينك وحكا نقصان بنا حتى كان قوان كلا قوان كيسا كبتك سيوك وحالغي الله وداجي لو حاوية وحوان هباسيح يرقب جيسا وحالغي الله وقوان كيسوحي زلبي كالتطور فهنشان قد تولي لو حاوية طلعن حلاكياتي وحكا ورسول كلا بحقا عقلها نقصان فيها الراس ميني أنا قبر واحد منك مرخاتي مرق <تصفيق> الجور منك ها فذلك نصان على ويل دينتم حال نصان مقطي أليس المرأة إذا حضرت لا تصلي ولا تصوم تأم تكلم أنصامي ميني نعم صلاة مرخاتنا توافقنا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرخية حاضي وفعل إغبي ما يغ ما يقبل حاجة وإذا حلو حاجة مصبين يعطن غير في البيت كعبادة ليها في soonka caasuum talaaqmiya waa bidcada la soo golo subada tabiib waloo xiraafan la yimaa muddixis ma dhacayo anuu ka soo xad ka ahneeyo soonka miya إذا yada la soo socon kala soo imeyso afar ta salaata tawaf soonka talaaqa inta uu soo xafsi waa ye soonka salaada tawafka talaaqa كتابة taas أي مدبلا وحي قبام ويقال فرتا سيد الشيوخ الألباني رحمه الله تعالى. والامام المزلي وارضي امام شافعي أبي حامد الإسرايلي رحمه الله تعالى هي الامام زيد مأصله ما يركب فربنا ليصلق له. اللي قال فرتا لكن على قول الغاجحي ما يأمن الصالح كتبنا قال فارس يدك. سيدنا سعيد. سيدار غادحة وحجر يرشى مقال زين. معايد والضبط في المسجد معايد مساك ما كنا جان قطعا أو جوات الحيدلا مساك ما الجري قطعا مسمى الجري قطع مسألة أبو القار مسألة ومسألة خلاف الجمهور هالعلم المذاهب الأربعة أفر في إمام ملائته حقا حرام ويا ورسال الجمهور بريه. وحاقو يمد إمام في مرقه ااا وحاقو يمرقه أي ما عيما... أي ما كله ويريح ويجلي كترها قرارات في المجلة دليل بوصل قرارات في أصل تأدي للقرص وحنا نضعه خصريهاي سيد الحديث الله الحين المسجد اللي حايد ولا جنوب جسرة من الدجاجة هيأكل كترها ويا الله تحتمل وتفرج أنا أحلظوا أن وطنة ولد الجدد من قاربها اليوم البخارنة المشبيري يمدهوا على الجيب آه أكثر إذا وحيال الله إياه وأكثر سنفين لو أنه أصول شيء معظم ياه حسن حسن حسن ورقائقه قال ياه ياه لو يقل كرام وعفضة لو يقل كرام <تصفيق> حسن حسن حسن حسن حسن وحاولي القرارة ورأيش ويقل شطانة سيقال ولا تابش ولذلك جمهور العلم وحي القوام نقريته ائمه لقبته لكن زيد من اصلا باكميدو كميدة تاذيا ائمه المذله والدين وهو شفيعه كميدا ابي الحمد السرايين ائمه شفيعه كميدا ايا كميدا وحا كميدا مذهب الظاهريه وذم با كميدا وحا كميدا الامام البالي رحمه الله تعالى على كميدا و كمذا كميدا الامام ابي عبد الرحمن الرياني رحمه الله تعالى باكيدا وحاكمه كميدا الامام مقبل مهدي الواضع و تلاميذه من منصص قوام شنو لا فهمت ما له علاقه باليوم يو م... كتبه لغراسان كرو اني يقولكين وانج الله الامام ابن حزم رحمه الله تعالى المحلى ايو كشغاي المحلى بالاثار كتاب في سليدا مجلة تكروبات صفحة الصغاشة إلى الشمب كشة رحمه الله تعالى ابن حزمي وكذلك وحكها الله الإمام شيخ الألباني رحمه الله تعالى كتاب فيسا لله تمام من نهل إلاه تمام من نهل كتاب فيسا لله أيه كذلك يساونا رحمه الله تعالى في التعليق على فخ السنة صفحة بقلئي الصغالي الصغالي الصغالي أيو سونا كذا هدلي رحمه الله تعالى وكذلك هو حكا هدلي آل إمام في المجموع الفتاوى يصبح إليه احتياط قواني السيدين سيكون قريبا كتابه تأمين يصبح ضوطوبا وحاوليا يصبح مجموع الفتاوى ولو مرقص حاولي صفحاليسه كان عنه بمجموع الفتاوى شخصان السيمية صفحاليسه ما هو الفتاوى ما هو خايد الليتون الله وتعالى وحاصل الصور كاحدلي اا الله سبحان الامام ابي عبد الرحمن الالي كتاب في سليداهو اسمه الفائض في حكم الفائض واضويه الفائض في حكم مصحف المصحفي وقراءه القران في حكم مصر المصحفي وحمله وقراءة القرآن للجنم والحائض وحكم الدخول ما في المسجد كتاب في الت само كتاب جساد الطائد في حكم مصر المصحفي وقراءة, وحمله وقراءة القرآن للجنم وحكم الدخول ما في المسجد تبحíll نحن بورعاه أيها الجاهâ إذا نحن لي الشام أي سع 내가 رحمه الله تعالى ayma dalti halkaas ay ciyaahme rahmatullahi alayhi wali dalisa waxaan nahay iyayma kale oo intaas badan hadaba calal qowlada qadiix aanu xan leeyahay in badan hada muddo sadex sano wa sagreen an laha waxa wayaan ku qowlay ee galan ku qowlaya hadgaso sumayna samin haddii ma lahayey wax عصر الى هدى اللقاري وصلوا حاويا قوضا حاويا قوضا كلا يسكنوا الصعبة ولا يمكنوا القرونية على الكوب سمين افهمي لا يمكنوا القرونية نسألوا عمقوا سلعيضوا بردان شخصوا عمنا سيدات وينتير غاكي حايني وحاويني قليسوا والمرور في المسجد مساكين المرتوا وعلى مساكين المرتوا واك حرام ان خافت الويتو حبينوا انه ببنينين القريجة لأوه أين مرة تاني باطمه البحث فريسه ومانين وهي فهنا يساهم وحاكوا بيرا والاستمتامة بين صغة وربح حدوتي اللي هيين توضح هيسمى انت أنا اللي هو مده وانتا نستهي لها اللي سامع اللي هو مده وان كاروام لكن حيني يساعدون كل شيء لأنك عديث صنعك بداولك وقالوا واحد وثين سماية قوضوا واحد كاروة مع المعنى جماعة واحد كاروين وجود الجماعة عمد الحرامي لكن جركوا ل سياسهونسله فقر في اسباب التيوم وتيوم تصوبها كينا اسباب التيوم وتيوم تصوبها كينا ثلاثه وتصضح فقد الماء بي او والمرض حنون والاحتياج اليه الا برهنيهي لابس حيوان محترم حيوان محترمه وسفل حيوان محترمه وممعدي غومن حلاليهي كاسمر مرض سوها ويا مستقم هذي بيا صلوب وغير المحترم يحي عبدالله غير المحترم كان جاره إنه من أخرب ما تأخذ لنا وحول شيء الله تعالى كوبيل وصات ولا تيوترام ربو حلا تيوترام انقضى وحنو صلاه وبياه وكان عبدالله قيام. إنه مرح حواري يحب بهاي هي، إيه ربوة طاي ويسوق لللكم، آن بس يها، عند هذا يسقى عباينه سطيومه، نافقي وطاع، نافكاد بوقميهاي، إيه ربيان ونسكوطاع، نافقاري أنت بياها والاحتياج اللي هو بهاي هي, هي، إليه بيا حجرا، لعشر آن، لعشر حيوان، حيوان آنكي محترم راح وغير المحترم من أفراد هذا الناس كأي أثر هدجلهم أو أبيها إن حن كان وحيانا معنا قام صادي لقاعد أدرج كاني إلى وحيانا لقب عليهم هذا سو كلام وغير المحترم وحوجا كأن الصلاة من كفارك الصلاة يا عم بيعبها دوق إلى هو ماذا وشافعية في إسقده وحوجا ما يبيه لك كبير ما يو. لا كم نصاح الصلاة ذكرت حكم في سواق المرتد على قرود غادش. باي نقص عنه. يوزان المحصن من كذا المحصن قال والصحيح ولا وراي بيا. براط ماله. نسيت ناي. ويدن الخداع والمرتد يوحى المرتدا دين تستعمل غضي. والكافر الحربي يجب عليك كل الدكالامية محاولة سينة يستقر مرتب في أي حقق يستقر كان يستقر كلا يستقر حول البياء كل الدكالامية سيستقر صوته آه يبياء وكوهم بيحي وعد الوقوق هو يسكنه وكدليه سينة يستقر والكلب العقور أي قدر كان والخنزيل يضافه انت عمد بيانسيسي انه ماذا؟ بلو شاشعين واسداء فاصل في سرود الطيوم طيوم في سرود يساء شروط يومي طويلة شروط يسو عشرة أن يكون وليا بالترابي العيد وأن يكون ترابي عيدا وان يتعطي من طاهر واني وأن لا يكون وأنه مستعملا وصحيح وإضافة تأثير أو حواليا عيد من كلماشا من توقفت لك في كذا يسايا كبه عطارة تي كبه عطارة تلفت لكو بيها إذن هو أحمل مجر هذا يقولون أنه يتحدث عنه وأن يخارطه وأنه يكبر السمين دقيق دقيقي ونحن نحلم هذا في معنى دقيق أما السمين أما مرد على حرار المتها أما ضبط عيد أما يتحدث السمين عيد خاص أما يتواح أكثر يميسا وأن يقصده أما يقصأه وجه و يديه لوجه قامان وعينهم بضربتين على بقر الفشل. وهنا ضربة للوجه وضربة لليدين بيهم. والصحيح نسأل ذات فيهم خلاص الفشل من حديث حيد اليسان في بعض الشافعيين ضربان وصوصا ريو. أتيمم ضربة ثانية ضربة بربت للوجه وضربة لليدين فيهم خلاص الفشل من رحويان. اللهم السلام ودجله ترجلي إيه من قع معها حديث بالاتفاق المحددين واضعيه مصنو حديث البخاري أنا وحقوقه في صحيح البخاري حال مربع وضفرية ثم ماذا هل كان مربع ودجله على المرن كذبنا قع معه على المرن من ذا كلمة ترجليه وقاسينا يلا إن شاء الله أطلع خاطر عشر كذا بس أيام الغصاء والقصاها حال مربع وضفرية عيد وسائر بس أقول لك أخو فو، أي ولا يا ودجي، بس لو خسر فرحانة يوم الأولين سكست عمره. هذا ليعرف يجيك صور أيها. سمعتي، بس لكن الشيء اللي أولي جري، هذا الكبار ماي، تحقق لو ما عليه waxa socdaan way leeyahay dad jeebko iyo waxa sax ah waxa ku celiya baaleena waxa qalday sidaa salaor waxa socdaan waxa jiraan sari ilaado waxa tar soo وعمل تغريبه وبناش الدير بانها قرانك وقتي او سن بالله بيه تغير ضابط قال لي اريد من الديشا هو ويا واهن صوفي وجالس سقرنا اياها هذو وهذا على وحامل جمال له من كده نوعه يعمل كأنه kana مني، هذا لا تعنتي مديتي تيجي يعني ما هذا عن طريق تغدي <تصفيق> تيجي، <تصفيق> تيجي يبغوا عليه و الله إنه ده كان مش marka taasna waxa uu leeyahay in la saantaa fiicano lawa ku dhufashan diiraan hal mar baa lagu dhufanayaa ciid iyo boorkas ka fur wa inuu yilo najasa ta najasa wa inuu ka suuliya awalan qorto jirkaaga haday najasa ku taale meeri inaa ka suulisaa haboon wa awala markuu horeeyaa intaado tayun kood najasa واين يكون التيمون تيمون كانيه بعد دخول الوقت بل قبل دخول الوقت ولا تيمون ترى مشكله مرات السنه وااين سييمم واين تيمو لكل فرد واجب كصوم تيمو واجب كصحو واين تيمو او انت بوخو تيمو انت ضرو سبب وصحيح ويسب قبل وأنا فهم لأن المبدل له المبدل الله سق المبدل منه شيء لا بد لي كل لا بد لي حكم في صلاة الجمعة فيمكنه ويسب المبدل كي يهيم أنت انكبتنا وانكسرت هل دعانا ان شاء الله وتعالى عشان كده مني إن شاء الله وتعالى هلكوا يوجوا بالله التوفيق وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم